وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعة الثالث عشرون من شهر زلحجة عام 1435 للهجرة على صاحب الهجرة أفضل الصلاة وأزكى التسليم الموافق اليوم العاشر من الشهر العاشر لعام الفين واربعة عاشر للميلاد نواصل قرسنا من كتاب الاصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومع شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد توقفنا في المسألة الأولى من المسائل الثلاثة وهي قول المصنف رحمه الله تعالى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 باركس لو معلمتي سمعتك انا 23 سن ذو الحجه مالتو شهر 4 تميز 3 حموشتن هجريه كم وزن هذا عصرته وراح اعصرته كلت شحن عصرته درسخن والسدكة الأصول الثلاثة أي شيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة كمون مثقلة شرحين أي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة زادر سدمة نبذل عسريك تتقونها اللامة التي سلذي أبذي أخذ نبذ دالي تركو ذي عند حرباتي حنها كل من اللغة مزل لنا ازي درس ذي سنسلتها ومالتي على قطرة حادة قطرة حنلتها درسي مبل عسر تابت حنها لنا ابتا تشعيت درسي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كلهنا مسلمين كنفلتان زقباء ثلاثة عبيتي نقرات هاللواء إلو تقيسلنا إذن ثلاثة زيئة من ما تعلمنا أبقبري تنحل لنا علنا إلو نيرو إذا قداميتي أبضى حالة في, في وان وسيدنا أبضى حالة في وقتي ماني رب سبحانه وتعالى كمذ خلقنا نبينه وكمذ خلقنا خالقون سوغيلو اي قذفنان اقوادعاني نخلنا بربزح ششايه بنا كبتو الششاي ون فلتات علمي نبعلو عابل الششاي مخانو تقيسنا كم رب سبحانه وتعالى شلللو خمزة قذفنان بل نعابي علامة كمز خلقنا خمز فتر النار إنا السودم ماني توحيد نحاد ربي نخنقذ أبزا مجزعتنا يا ربي فطور يعبى ينعس نخلين نأتوه إذا مجزعتنا يا ربي نفطور كم زيت ملكت قسم عمرنا نزخ ملكاء رب سبحانه وتعالى نقول لهم الأخات ليهو نعيط راح فطورات أي تأموه بذيوم أبزا مجزعتنا سي أي تأتوه لي كم زبلة مالت حادث سبب إذا مجزعتنا ربي نحادي فطورا نحرهبوه إذا نفسه إذا قلت له مالت نحن فطورا جدماني إذا زيت ملكته سبحانه وتعالى يهيبوا له والعياذ بالله إذا قلت أن ينزم رسولات ربي لإخوههم نبانا دماء الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبانا تلايخم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم زا توحيد عزمات حقهم إلوز زا آمنه زا تقبله زا تبزيجا ما يأتو خمزة حالفو قل لا توحيد عي تسمعنا شركيت بلونا بدعيت نحن اتات مثل الناجرنا خنكيدنا انده ريلو سبزي ازي دنگت دي نار جهنم والعياذ بالله ارج ساعه الزغاني لنبصط راح يزقد فلذي ومن عصاه دخل النار ومن عصاه دخل النار ابتدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لا تقوم عبد السعادة ذي نام ناري عادته يبل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ودليل تقسمنا ليرو الشيخ محمد بن عبدالوهاب ابن تايبل والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم نحنانا باقوم لأخلقنا لنا إلى ربي أي شباب زوم لأخلقنا بانا زمتوا مليون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خلكم ان لقوا امغه انسا شاهدا عليكم ابلعونكم انتم تذكر يوم الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى دعوه طوعت اغربا انه يقبلها في طوعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله سنانا يا صلى الله عليه وسلم زي تختل قرتي شركة بدعات زراحقة ازي سبزي عووتي رسول الله عليه وسلم قماني بخير نذكروا اليوم بقى انتعي بالرب سبحانه وتعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا كلمة حجينا فرعون لأخلي اخناني لنا ربيت أساتران لو اذا كنت باية جاء ناي لوخ دايما الله عليه وسلم لا بقوم لي خيم لهم نفرعون دم اني انا ربكم الاعلى نسبله اني قولتكم ربكم نعيتا جزون نسبله لوخ لي خلوا شغلها يعذبكم بل ان ما لي خلوا زوم لوخ من يوم يا شباب نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام انت قاعد تمو بقى حرائله توحيدكم لا انك ذات نعاتك و فرعون يبقى غمدله يردوا له بوشته لكن تكبر عذب في حوه انا قلت اخوه ما علمت لكم من اله غيري لغا بجكاي كان قلت اله يلر بدحرزي ان بالله مسبله نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ربي ليقول له بحرم الاختي قطعه مالتي بالليل نعيد راحتهم تبزوه عمزي ساعة يزي ربي سبحانه وتعالى فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديد حمص وإنما قرطعه أخذناه أكادها ما قطعناه هاي شباب تاكره قطعه مالتي من فرعون انتهى عذابه له أبا حرئت اب كفر اب شركه الاثوه سلايد المهمه جنادي ماني نحز امرتنا ن قرب نا امنت خداي قليل نغرا يكون نا امنت خداي نا جنان نا نارن خداي فغا توحيد كنهزل لنا كشركه دماهم نحقل لنا من قد رسول صلى الله عليه وسلم كنت لألمنا كبد عسد ما هم رحب ألمنا إذي تقيرنا تعمل سا نقدي نيسدفون الصالح زيئة ماليس وقرآن كن مرح بحديثنا هي رسول صلى الله عليه وسلم كن مرح كنقول ابت الرجاء داء نهي قرآن حديثا الرجاء داء نيسدفون الصالح نيصحابا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 سورة الجن الآية الثامن عشر إذا خالقيتنا لما عانت في الوصدان بأري كفزن سلسة أقدست زخنا عبيت زخنا مالتي وكفزن سلسة تخليتي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته رب سبحانه وتعالى أي فتون أنت إذا يفتون أن يشارك معه أحد في عبادته نشارك قبر له أي فتون مغنيات رب سبحانه وتعالى خلقنا خلون بيني خلقنا كم تاني بينه زخلق النادم رب انت استألو كل بإيدلنا من ربط راح كنقذائنا لنا فلاذا حالة كان مخلوق أرزع مقذائتنا يا ربي فتأثوا ربي سبحانه وتعالى ايفتتوني طيب الشركة تدبره له ربي ايفتتوني خبرنا اذا الشركة اذياء انتهاء اذياء قدمك انفلتاء هاب ذا الشرك ذي أمل أن تخدموا الحق وما أنت أن هاي الشرك غني الزارب كن وعلينا هاب ذا درتنا ذي أمالتي ثلاثي الشرك تبلغ اللقام موني انت هذا الشرك قبل أن تخدم حدث الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خطائص الله هو تسوية غير الله تسوية ما لات معره مع رغض قبر نمج نزاي ربي نفطور نسرب معره مع رغض قبر أمن تأخذ المعراري أزلقها نزفو طولة نسرب أبت مجزأتي مايربي عايناتنا هي مجازتنا يربي عايناتنا العباده ازيف وزف بل كله ربي لفتوه زبله نجر عباده كان تاع شغل الاسلام ثاني يعاذله العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهره وايش والباطله هذا شيء من خطائص الله لا تقوم بإن زم الكات ستنكر أبداً أن ربي زم الكات ونربه هفوه ستنكر أبداً وإن ربي زم الكات حدث أن مخينا خي الترف نويع عامتها ديارة خيزهم رعوه أمه الشخنان صالحين اليوم إلو بحري خيد قال له نظر شخنان الزيوم وإن ربي زم أنت قلنا من ربنا تراحي زملكة نخلوق بأي حال بأي وسائل بس أخوانا يقول ولا كبا كايتيني قلت أن سبحانه وتعالى زملكة الشفاء كتألم كم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام زبلو واذا مرسته ها فهو يشفيه عنده حميمة ربي يزحوه النيم الشفاق زورت الكه ربيه تسالي انني ليو تدنسا لا أبدا حدثه قل الشفاق ديه لا أبدا ان المخلوق يخيط ساليو ازياء شركيا سرعه كله بزده ناخد والعياذ بالله الحمد لله قال لقد قد تنربزي من الكتون نفربزك أرار بلنا حرك نحر حدثة قل تقائلين جيلو بأي طريقة في سخونة من قد قد حويدة لين نافزار والدزار اندحر ان اجمال ان يحر حريدو لهم اذا حردو دياء بشركة السلح مغنياتو حرد كقرار باني لكات حردو وراح يزي عبادة زخوزو لهم كالعقل انك تبلع لكاتي اللي قادة تحرد يغنش استاذي قلت اللي قدت ثانيا ناتو تدني ويتساحر او الكبير غير انتداء ابدا تعد ذيان اذا حرود ذيان جنة هذا حيث يقول له انحر حريدوا نازي جنة ذي اذا شركيه اذا حرود ذيان ربي اتملكت جن مخلوقه بالله اذو بعيننا نري أن يرنى بعجنا كنت يقرأوا أبنى أبو حاف تحاريداً كيف تلعى نسو أغراً من رقباً يرنى نسو أغراً نسو أغراً عن بابا يقوم بالله نه خبالنا عيلوديو زحر دادولو نزادونو هذا شغل خبال عيقون فعليه كانت بلعب ينتزق وينفجاء أخلوه مبصلانيرو صباح قرران بلعب ويروس جارون بلعب لكن حاربو أبتاب وحاف أنت هادر بيوه هذا هو الشركي إذا أطول هذا من الحق كم نعب الناس كم يلأتين شركي؟ أمنت عايز إذا أطوله هذا هو نربض راح كنهرب كم ذلنا حراء كم مغلقات مزوحة له لا ملك مقرب ولا ملائكة كم جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحيد مجزعتكم قبر له أيضا كذلك حتى من جبريل عليه الصلاة والسلام ومكائل وإصرافل نجيهم كم قزة أي ولا نبي مرسل كم أول ولا نبي خير لتلاء خمالتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى من الله عليه وسلم كنقزة وم ايتعذذنا هو نبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ورسول لا يكمل عبد لا يعبد مرينا يربنا عن مري نحوم كنقزة ايتعذذنا من رسول صلى الله عليه وسلم الزخل بوتاناتهم فين لا ما يكونون ماذا لانهما مخلوقان لا يستحقان العباده فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات كل يوم جمالائك انبياء مخلوق مخلوقات مخلو يعني ربي خالقه لا يعبدوا الدهر ذيك الانبياد ماتهم دين عزهم زمتظلو قال نبي الله نوع عليه الصلاة والسلام كتاب الرسولة الله عليه وسلم نذيعهم كمان كي تربى مقزاتي قبوهم ناب ربزه قرب يوم زم ما بالو اكتخال الشيخنا ايه شيخنا ايه الشيخنا ايه الكات صالحين يتوب رجل الله نملائكا مقزاتنا ربزه ملكت نحن كنوبهم زي تعيقنا يقول أبشل كنا نتبعون تغينا كم قولنا أنبياء تعمل مجزعتنا يا ربي أنبياء إنتداء زينه وبنقلنا فما بالك تبتي تحتي ملائكة تحت أنبياء عقل وإذا ما ازتاعت حز له كم شخناه فلان تقول له ما لك إذا كم زي قباء وي كم زي فكت بذي نراجت ما لك والدليل قوله تعالى شيخنا محمد بن عبد دائما تغسلنا والله اذا شركوا هالو دليل انتال رب سبحانه وتعالى انه أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد اذا المساجد لا يربهم مغنيات لعباده انت متى تنزلوا المساجد ذاتها فلا تدعوا مع الله أحدا بس ربه هذا خونه يقل مخلوق أي تصوحه أن تطوعكم والحياذ بالله بشركاتكم ما لكي ترقم ما إذا عايزي إذ الجن رهبة آية قطرية عتر شمتة رب سبحانه وتعالى وأن المساجد قبلهم كلهم وان المساجد التي بنيت لعباده الله وحده وهي اعظم محل للعباده فلا تدع اي لا دعاء العباده ولا دعاء المساله مع الله احدا من المخلوقين وكذلك المساجد بمعنى الاعضاء السجود فلا تكن الا فلا تكن الا لله عز وجل مساجد كل انت ترغبها مساجد اذن خطو مساجد من العبادة إلو من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذي أنا يربي إين بغنياته بزوح قيزياته جمعات ذركبا أب جمعاته وخل أب حموشته وخل أبعيدي خل مساق عند هالشركة حدا جميره بزامة ساقل إذي اعتقال تتحريق السعرية ثالثة كباز حيوم الشركة سليدي رب سبحانه وتعالى نزل مساقه دي نزل مساقه دي قتل فريلو قتل وكولو أبطل محل العبادة تجمعات تقبروه شرقي تقبروه أبزخون أبوتاون شركي أيقب أغني مغنيات والعياذ بالله إذا عمي معصي أبزخ الدنيا شركي والعياذ بالله و زيكم حروب رب سبحانه وتعالى زي الحروب معصيه شركه لاحظوا بقولوا العياذ بالله اب خالد مخلد يكون يخول انس بدي بزرع لاب نار ارتو بجمع هذه كو تصيح كده زي بهالين بزرع عالم اب نار جهنم والعياذ بالله كوفي بن ابو يحذف والعياذ بالله فلا تدعو مع الله احد اخذ لكم إذا أحدث بالكلمة جاء نكرة في سياق النهي عن دعاية غير الله فتشمل أو يشمل النهي جميع المخلوقات من حجر أو شجر أو قبر أو جنين أو نحو ذلك أحدى مالث أبتقدى مئتين بجكا يتقذ غيلو زياء نهي كالكلنا بجكا ربنا قال لنا خير بزاء حادل ابتانا ما تشرش أخان رب سبحانه وتعالى ابتانا ما تشرش هذا فلا تدعو مع الله نسبه له احاذايلو احدا مالك لغلو استقل المالك كل فيزاء تقل كاليلو بدحرئو زخوانا نكرة زي تقال الكلمان بحرماتها زي قال زياء انت هيتردى كل المخلوقات آتي المخالف ملائكة أتواتهم نعي قليفكم نعوهم عبادة خي تقبرون وإنساء عبادة خي تقبرون لهم أنبيع أتواتهم كم أول كم تغرتي نسلي أصنر قابري جني كلهم أتواتهم كان صالحنا صالحنا كون كلهم جاءتم أتواتهم سلذي قال الشيخ من عزيمين رحمه الله تعالى أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد زخليت زيان بأري زخليت زي زيان تيترد أن رب سبحانه وتعالى مذاتي لدينو طرحي زقبو نحنا مسلمين إذ يا أقل فانطال لنا يبل شخم عثيم بل هو وحده المستحق للعبادة مذاتي زقبو حادة قويتا رب سبحانه وتعالى ترحي ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى دليل ما يزيد ما رب سبحانه وتعالى انتهي يبل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا زياغم مؤلف شيخ محمد بن عبدالوهاب يقص هو بللنا الشيخ من عثيمين فبقى الشيخ من عثيمين زاد للزيادة قيموها الصدماني زى المساقب حانت زيادة ترقمنا المساقب ما يتيه من عبادة لن تسدر حمالتي لتأسسها لتمسرتها حموشت وقتين ساقدر لن لنا ساقدر كم قول جماعات اكوان كولونيس قدني ابزي شركي بزيادة انتشر سلزوخنا رب تغيسوا انتزم سعني بزيادة واني هاتف تجمع بالتلخاط سلزلو اذي بالتلخاط الزلقاني رب ترحققون كم زلو لتوحيد الكاغات كم ماليس كمون مساقد تنشو عطا عطمتنة بس اتدلن ذيانو المساقد بها لك اذا جبهانات كاوي دماني عبايتها تودقها نربي تراحي لكن كلتا اي دا وكامها لك تمونزن كلتا هون نربي تراحي كلتا اقرها هون تودقو عبايتها كله زين نربي ركوع سجود نربي تراحي زملكة فالشيخ من عثمين انتايلو فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا لذوقو نفسه يجكى ربي نخال نخيطوع رب سبحانه وتعالى كالكيلوو نخال نخيطوع نخال مخلوق نخيطوع نحاد رب ترح فالصوعة خمزة والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى إذا اللي oczywiście نوجد وحدك أن ربي سبحانه وتعالى سأhalf نوجد عقادة قد لكم كان ذلك وما هو من الاحيان أنا خبزي فة Excel يا رب فتواني. فتواني زي زي زي زي زي زي زي سبحانه وتعالى كم زي زي زيم و земو قال رب الوقت و قال له ثلاث الآن ربي فتيوانك ربي س滑pedo سجعل قلي إيلا St ثلاث التزعابة كيف أسل رب سبحانه وتعالى توحيد فأنصار ما يجد ما نتزعابه يدخل كل دماء الشركي ما يجاد ما خلت رب سبحانه وتعالى بصورة النساء تقصوا أذنهم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بزوح تزاذة أزيزوا رب سبحانه وتعالى لكن أقدموا ذاهم وعبدوا الله بذي أجمروا ربي تقزوا تحيد حزمالته ولا تشرك به شيئا ازغر النكر لا ملائكه ولا نبي ولا جني ولا قبر ولا و لم مثلات كلهم جاءتهم رجعتي ذي الكوثب منكم وقال الله عز وجل كم رب سبحانه وتعالى انتهي انتقفوا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر انتي ضايك حيتكم انا ولا ولا حمتي تقول قولي نجاري يلا ما لازم تسخون يوم كنتوا تقولوا لا خير حيتكم باي لا تسخون كفركم كما لا ينفعه عبادتكم حمتي عباده ناسكون <تصفيق> زي قوه رب بي كم امون ازاي نعم احسنت بارك الله فيك عباده من نفس ماي لتخ مناي حدثت اقفره تواجد الماء نفس ولا حتى كنت اموت كنت جود اول اي نخلناينا مالك إذ غاكونا ولا يرضى لعباده الكفري له سبحانه وتعالى نبارو طيقا كفري أي فتوه شركي أي فتوه لهم زيارة زي, زي فتوه نبار زعابة يت زيبسة لقمان نوده وعزه وخلا قال لقمان لابنه وهو إيش يعيبه وعزن دهامه قوله يا ابو لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم انت ودي بس يا جميل ما اتشف لا ابو جميل يا ابو انت ولادي انت ودي سمعني يا ابو لا تشرك بالله شركي برب غي ان الشرك لظلم عظيم شركي برب غ عادي عمتي وعب ظلمي نفسي بالله. وإن تشكروا ويرضه لكم انتدأ شكري نسقانا قيركم له من رب سبحانه وتعالى بتوحيد بسنة باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف قيركم له أتوي أبتي ناي شكر ناي رب سبحانه وتعالى إخلاص قير كان نربخ تجزاء زيت شكرا ناي رب وين تشكر يرضى لكم رب غافلتكم مش قاتل غيركم دحون بينون دخلت تجزيكم ودي اا سوره الزمر رقم 8 ايات وترشوعته وقال تعالى قاموا رب سبحانه وتعالى انتيلوا فينترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين انتى اه انتوا كفار سبحانه وتعالى الزيز قبرو أظلو كفار أي فوت فونيو كفري وفسق معلتي لكن فسق ذي إنسان معلتي المخرج من الملة لأنه الفسق لغة دعريناها الخروج معلتي كتوات كافت من قد رب كتواتس خط من قد ربي تزعى بي من قد ربي زوطان نازم ماني كابس المنوض اقليلو زوطان شركي والعياذ بالله اذا بقى فس كتاستق يسو زلو المخرج من الملة مالا فس المخرج من الملة ذيها بصورة التوب عن الرغبة عن كد شعتت برتعفتي. الا لكن القرآن مستملة سكو مسراء اخوان ذا ايا ذيها آياء تسعان شدشتن مخاناة معلته فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى كفر شرك ضغط به بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك رب سبحانه وتعالى لأخاتليه زلو كون كتب أوريد زلو مسحفة ماتيو كاب سمعي يزغلو نخلق على سماسي الكفر والشرك والقضاء عليه مغال الدماني رب سبحانه وتعالى نخدم ساتذي الكفر والشرك نخطف لكن أبزدنا ذي هلو قوينو لذي قن إرادة القدرية الكونية نبلو رب سبحانه وتعالى أبزدنا ذي خمس هلو قوينو لكن علي هل ما لازم قبر بفطيو مالات ايفون ذو كفر يشرك بيه قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله تواجه تجمعاتي حي اللي مستركب الزغونه تاعك تكون كان تقواجه اول دعوه طاو عندك تقبر الله كزي عاتسلب الناس الدنيا مالك اردايو ذو كفري يقول له ذو شركي أصلاً أعطوا مسلم كويلو انتدأ شرك ودي قدما عذره تبال لك العذر بالجاهل من عقيدة أهل السنة والجماعة العذر بالجاهل انتدأ جاهل كويلو الجاهل لا يعامل معاملة المتعمد العالم القاصد وليل الزقاقين كي ترد الزقاقين بببيلي لذلك تم عامل ببيليو. اتي ماسينوه قيتان احد بقيقة ايزيع الشركيه الكاكتك الكاكتر لكن اتموا عاني دين الاسلم النازيين طفاء له زبلو ويكا التشر يبولو الزبلو اترقاح يبولو الزبلو نجعتهم او عثق برالهم اسلم النا سلام دين ناي وكاتب اثرايكون كامزا حالفهم قل انتدعنا الناس لما قلت و جميرهم قلت ساعة رب سبحانه وتعالى يدوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سواقوهم امو قاني معاسي هو قوى حالي مستهلو طرحي حالي مستهلو قل مو قاعد بها لي بل انما قلو قلو قلو قلو الدعوات راحكي سألنا حل لنا او عيد كالقبرال لنا الدعوة الى السلفية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة مالة أي الشرك الشركي نخيرك وإذ ما شركي نخير تشر ويكون الدين كله لله أي توحيدا وإخلاصا توحيد كالسفاح محمد <تصفيق> بإخلاص سورة الأنفال آية ثلاثة شعرتين رقبة زيادية واذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فان الواجب على المؤمن الا يرضى بهما جدا رب سبحانه وتعالى اذا كفر وشرك زي فوتو تغينو حدو مؤمن دماني كفوتو يقولو الناس شرك زي بل صلي وذي قبري شيقص نهزمو دماني كعلمانو اذا شرك زي معره عفو قد لأن المؤمنة رضاه وغضبه سبع رضا الله وغضبه مهنيات المؤمنة دي كفتن كسألين ان كله كم انتا يتبقى سوفتن سألين تربز فتو ربز فتو نفتو ربز يسألون اقراد ما او فيغضب لما يغضب الله زي زي ما تي ربي زقطعو زحروقه ويد ما زقطعو نربي زقوتك ويرضى بما يرضاه الله عز وجل بتي ربي زفطوه المال وما تردما نزي وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفره ولا الشركه فانه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما فليس ربي شرك هذه فزوق الفطويه بالنا كذب وكفر كحدث ذغل كل فتوى بالناس والشرك والشرك خطير قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرك عابي قداتكم زلود مانيكذا قالنا يا رب سبحانه وتعالى نرد انت يا رب سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شركه غير كانوا رب سبحانه وتعالى اي محركاني قياما معلتي بذخ التتاحت كنت حتاتقه وقاما معلتي ابشركوا رب سبحانه وتعالى اب جهنم لزرع ال كعذبه والعذاب بالله ربك ابشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشا اي ما دون الشرك من الذنوب صغائرها, صغائرها وكبائرها من الذنوب صغائرها وكبائرها خبهم كله ذنبتك ذنبتك كله ينقى سعبه رب يغفره حتى اندهر القيامة معالتي زي سامعك رب زي لك تعذبك في النهاية جنة خطوكا موحث لزنك توحيث لزنك كافزة حالي فوقن ابشرك زبوتة سبحانه وتعالى دايو أيضا حرونيو ذي أعب النساء نرخباء آية أربعا شموتا وقال تعالى خموة رب سبحانه وتعالى ان لوا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله سبحانه وتعالى القرآن لدي حاجة سبكها قرآن كذكر كرده قل له زربانا يا ربي تسين سمع له سيني لوه سمع له كمو زربانا يا رسول صلى الله عليه وسلم سيني تسمعه قال رب سبحانه وتعالى انتا يلوه من يشرك بالله بربي شركز قبره فقد حرم الله عليه الجنة رب سبحانه وتعالى جنة حرمه الله حرام يا بحوما لا تعي نزرع لم أبي تنبر يا شباب الجهنم والعياذ بالله ومأواه النار إتاء نار دماني حو جهنم والعياذ بالله إستيتابوتوا ومال الظالمين من انصار نظم ظالمين معناتها بشرك زودك وزلوها كفر زودك وزلوه دماني زعوتهم يلن سبحانه قو كاب عذاب عد حنونا تبالوا زد حنو يلن صورة المائدة ايا قطري 7 كلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه خلاف الجله ان تشرش مالتي ذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى اذا اغسلنا غسلنا شركي كتغسلنا الى مالتي كما الراسول صلى الله عليه وسلم تعبلو لنقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه نربي... نصربي التراخب يا ماما حل سمارتي لا يسركوا به شيئاً أبشر كخي وجقت دخل الجنة جنة ولا هو الزنبتها ربي غفرة لي انتبعها كما يقول في رلو بقتها الزنبت قدرها تغتيع في النهاية الزنبتها جن... رشاد جنة أخرى التوحيد تلزله اتتقم زعبي اتتقم جركة الثاني وانظم شركة سواتكو سلوخان ربين انا قزاء زلنا نانسوا حميمكا انت دعنا المخلوق تخيل كونكا حميمكا نعم مخلوق تخيل كونكا ويون ولا تئينات إل كان الفطور تخيل كونكا فاسأل اني سدني سترمي ست وعنها دي ليه الشفاء المخلوق تخيل كونكا والله ازي شركي ازي شركي عينه سيات اشف بعينه كذب خبر حقيقي بس لسه ناس بينا وان كانت هم رسول الله صلى الله عليه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار تقدمي يا رب بتوحيد جتنا اصلي لرب ايش قال عيد المولد عيد بالله افشرك الودع بسربي بالصراخه بالشركة صلاحة تيطوي خيط كاف زدوني ابتاكوا قد مساعات واجبنا شعار أخباء مالتي ابزدوناك واني بشغناك ولا يتمسون يخبلي يا أخبر ربني مسأك هلنا ربنا عيت راح اذا مجزعت هابوني كابلن رب ترح تقزايا ربنا تيستانو كل بيده بيده الخير وهو على كل شيء قدير خير زبال عبيده كل زكاة ما حد ربي ازيلك عطب انتا ابي قناتا بطباني رقب امالك صباح انو قتسي خفز اقود بطبان قاب قبر قتسي رب غاد بقى اين منتا يشرك قير كان ليك بلا هذا ساعة تجي مكسيب وشخنا اي فلان اليوم يرم نعمكا خضر كبني اي ساعة انت ملسوم عليك شخنوه فلان ايضا قموني صباح انو قول بالله سنزا حدث افشي بس نبسو نبنبسو قملا سهلو أحس بأنه لا يوجد أن يزل لهم إذا له. الشرك الذي أزب الله يزل لهم؟ إذا الشرك الذي أزب الله يزل لهم؟ معارة جنة تأتون لها؟, لها تأت فالرب يرحق أنه لا أحد يربيه حزاز، أنت كيسير يلقى هذا الشرك الذي أزب الله ثلاثي الشركة التي أقوله العياذ صلى الله عليه وسلم تقوله ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار نار نار ورده أتوائي والشركة يدخل عنه عادي أقل مخانوز الشركذي عبذا بمخانو بل يأثير دعنا مالاتيو فلذل لهم معانتي أبتناي شركي أبتناي مخانو أه... تسع بيناتنا تخل بسفح ورينا مالاتيو ساعتها خلال لا وجزاكم الله وخيرا خبلكم مالاتيو إني الكمس لذل سمعكمني أكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين